وَإِذَا حَلَّلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاءُ قَوْمٍ أَوْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به والمنخنقه والمنخنقه والمؤقده والمتردية والنطيهه وما أكل السبع إلا ما ذكיתم وما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 وَعَزَّرْتُمُهُمْ وَأَقَرَّتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيَّأَتِكُمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيَّأَتِكُمْ وَلَأُدَخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَاءُ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 يا أيها الرسول لا يحزن كالذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بِأَفْوَاهِهِمْ من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم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 فَلَن تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَتَخْشَوْنَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي فَمَن قَلِيلًا وَنَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ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 ولو شاء الله لجعلكم أمم تواحدة ولكن يبلوكم ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات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 أولئك شر مكانا وَأَضَلُّ عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون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 اتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُ إلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُمْلَاهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أَيَّتُك إذ أَيَّتُك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا